بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليم كثيرا كثير إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجدنا علما وعملا يا أكرم الأكرمين كان الكلام فيما سبق يختص بحروف المعاني وقفنا عند معاني هذه الحروف التي اشتهر ذكرها في كتب أهل العلم وكنا في الحديث عن جدول يوضح أشهر المعاني لجملة من هذه الحروف وسبق أن قرأنا عليكم ما يتعلق بمعنى حرف أل في كتاب الله عز وجل وسنعيد القراءة الآن ليكون هناك شيء من الشرح لمعاني هذا الحرف في كتاب الله لعلنك عبد السلام فقرة هذا جدول يوضح أشهر المعاني لجملة من هذه الحروف الأداس المعاني ثم الأمثلة. ال تكون للتعريف عهدية مثل قوله تعالى ألم تركيت فعل ربك بأصحاب الفيل نعم ال هنا المراد في قوله سبحانه وتعالى بأصحاب الفيل أصحاب الفيل فالفيل هنا معهود معروف أنه الفيل الذي جاء به ليهدم الكعبة فأنزل الله على هؤلاء مع فيلهم أنزل الله عليهم هذه الطير الأبابيل التي رمتهم بحجارة من سجيل فالمراد هنا من هذا المثال هو قوله سبحانه وتعالى الفيل فالهنا أهدية عائدة إلى ذاك الفيل المعهود عند السامع نعم وتكون جنسية مثل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين قل أعوذ برب الناس نعم عندك الحمد فيها الهاب والهابه جنسية كذلك في قوله سبحانه وتعالى العالمين الحمد لله رب العالمين الهابه أيضا جنسية أي رب كل العالمين من أولهم إلى آخرهم كذلك في الآية الثانية قل أعوذ برب الناس أي برب كل الناس فأل أيضا هذه جنسية تفيد الاستغراق أتكون لماهية مثل وجعلنا من الماء كل شيء حي. نعم الماهية هنا أيضا هي تسمى عند بعض أهل اللغة جنسية ولكنها جنسية لا تفيد الاستغراب وإنما جنسية تدل على الماهية. جنسية تدل على الماهية كما في قوله سبحانه وتعالى وجعلنا من الماء في كلمة الماء. الماء هنا هذه جنسية تفيد الماهية أي ماهية الماء. فالماد هنا أن الماء أيًا كان هذا الماء هو جعله الله سبحانه وتعالى حياة لهذه المخلوقات نعم قد تكون مع الماضي للتحقيق والتقرير. نعم الآن اخترنا لكم الحرف الآخر قد هناك حروف أخرى كثيرة عندنا الباء عندنا السين سوف على عن الفاء في وكذلك غيرها من الحروف ولكن من أجل الاختصار ومن أجل ضرب المثال فقط سنأخذ الآن الكلام عن قد وهي حرف معنى في كتاب الله عز وجل نعم تكون مع الماضي للتحقيق والتقريب مثل قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وقد أفلح, الم... قد أفلح من زكاها وتكون مع المضارع للتقليل أو التكتير وهي في القرآن الكريم في, ثان... في ثمانية مواضع كلها عند التحقيق للتكتير منها قد يعلم ما أنتم عليه لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم أحسن تبارك الله بالنسبة لقد قد تأتي تارة وتسبق الفعل الماضي وتسبق الفعل الماضي كما في قوله سبحانه وتعالى قد سمع الله قد سمع الله فقد هنا سبقت الفعل الماضي اللي هو إيش سمع قد سمع الله فإذا أتت قبل الفعل الماضي فإنها تدل على التحقيق وتدل على معنى آخر في كثير من المواطن وهو التقرير. التقريب أي أن السماع قد تحقق وأيضا أن هذا السماع من قرب وأن هذا السماع من قرب هذا بالنسبة إذا كانت قد قد تقدمت على الفعل الماضي أما إذا تقدمت على الفعل المضارع فإنها تارة تفيد التكثير وتارة تفيد التقليل تارة تفيد التكثير وتارة تفيد التقليل يعني تقول قد يجود البخيل فما مرادك هنا بقولك قد يجود هل قد هنا للتكثير او للتقليل التقليل. للتقليل لان البخيل الاصل فيه انه لا يجود ولكن لما جاد هنا اخبرت انه قد يجود قد يجود البخيل بينما في امثله كثيرة قد يعلم الله المعوقين منكم هنا قد هل هي للتقليل او للتكثير هنا للتكثير قد يعلم الله يعني الاخبار بأن الله عز وجل مطلع وأن هذا الاطلاع صفته الكثرة والاطلاع الكامل والقرب فقد إذا جاءت بعد الفعل المضارع تارة تفيد التقليل وتارة تفيد التكثير فإذا جاءت في كتاب الله سبحانه وتعالى فإنها في الأغلب تفيد التكثير للتكليل لأن قد عندما جاءت في كتاب الله سبحانه وتعالى وتقدمت وتقدم على الفعل المضارع حسبت هذه المواطن في كتاب الله وجد أنها ثمانية ثمانية مواطن ثمانية مواطن جاءت عندنا قد وجاء بعدها فعل مضارع ثمانية مواطن في كتاب الله إذا نظرت إلى هذه المواطن الثمانية منها سبعة لا تحتمل إلا التكثير منها سبعة كاملة لا تحتمل إلا التكثير إلا في مواطن واحد فإنه ياضح أنه يراد به التقليل أو أن يراد به التكثير وهذا الموطن الأصلا يحمل أيضا على التكثير وهذه الأمثلة مدودة في كتاب الله عز وجل وقد جمعها عدد من المفسرين ومن هذه الأمثلة قوله سبحانه وتعالى قد يعلم ما أنتم عليه وقوله أيضا لما تؤذونني وقد تعلمون لما تؤذونني وقد تعلمون والمراد هنا بقوله سبحانه وتعالى على لسان موسى عليه السلام لما تؤذونني وقد تعلمون هنا المراد على القول الراجح من كلام المفسرين هو التحقيق اللي هو التكثير للتقليل لأنهم هم أي بني إسرائيل يعلمون علما ظاهرا بينا أن موسى عليه السلام رسول من رب العالمين فموسى يقول لهم لم تؤذونني وقد تعلمون اني رسول الله إليكم لم تؤذونني وأنتم تعلمون أني رسول الله إليكم ليس المراد هنا التقليل وإنما المراد هنا التكثير وبياني أن هذه الصفة ظاهرة بينها عندهم ليست بالصفة القليلة التي ليست يعني واضحة في استقرارها في أدهانهم وأيضا كذلك قرارها في قلوبهم لا وإنما هي صفة ظاهرة مستقرة عندهم في النفوس وفي القلوب اللام الجارة أصل معانيها الاختفاص وهو معنا لا يكاد يفارقها مثل إنما السنقات الفقراء وتأتي للصيررة مثل قوله تعالى ولذلك خلقهم وتأتي للعلة مثل ولقد يسترنا القرآن للذكر وتأتي للصلة مثل قوله تعالى وإذ قال ربك للملائكة نعم هذه اللام الجارة اللام المكسورة التي تجر ما بعدها إذا جاءت في كتاب الله عز وجل فأصل معانيها الاختصاص أصل معانيها الاختصاص وهذا المعنى مهم جدا هذا المعنى مهم جدا وله أثر في أشياء كثيرة جدا في فهم كلام الله بل حتى في فهم الآيات في دلالتها على مسائل في العقيدة وعلى مسائل في الفقه وعلى مسائل في غير ذلك من أمور الدين فعندما مثلا تقرأ قول الله عز وجل إنما الصدقات للفقراء معناها أن الصدقات يختص بها الفقراء لأن اللام هنا جاءت بالاختفاص على أصل معناها أصل معناها الاختصاص. هناك معاني أخرى لهذه اللام كما في قوله جل وعلا ولقد يسرنا القرآن للذكر ولقد يسرنا القرآن للذكر أي ما الحكمه ما العلة من تيسير هذا القرآن لأي شيء للذكر العلة هي, هي الذكر ولقد يسرنا القرآن من أجل ماذا من أجل أن تتذكروا به وأن تستخدموه للذكر فهذه هي العلة من إنزالي القرآن. كذلك أيضا هناك معنى ثالث وهو ما يسمى بالصلة. وهذا المعنى أيضا لابد من الانتباه له لأنه يتعلق به عدد من المسائل مهمة في بين الله عز وجل وهو معنى الصلة في هذه اللام. الصلة أي أنها تصل بين بين الشيئين. كما في قوله سبحانه وتعالى: وإذا قال ربك للملائكة، وإذا قال ربك للملائكة، قال ربك للملائكة. هذه اللام هل هي لام الاختصاص؟ لا ليست لام الاختصاص. هل هي لام العله قال ربك لعله الملائكه من اجل الملائكه لا وانما هي هنا لام مش لام مثله بمعنى انه قال سبحانه وتعالى موصلا هذا الكلام للملائكه موصلا هذا الكلام للملائكة. كما تقول انت سجدت لله هذه اللام ما هي سجدت لله لا مصيلة اي سجدت موصلا سجودي لله فجت موصلا سجودي لله هذه تكون بين المعاني وسيأتي متى تكون اللام تارة للصلاة وتارة للعلة وتارة للاتصال بحسب السياق الذي تجيء فيه نعم نأخذ مثال أخير يا عبد السلامها نعم إن شاء الله. ما الإسمية تكون شرطية ومضطلة تفيدان العموم مثل قوله تعالى وما تفعل من خير ومثل فانكحوا ما طاب لكم من النساء نسنا وثلاث ورباع وتكون استفهامية مثل قوله تعالى الحاقة مر الحاقة وتكون تعجبية مثل قوله تعالى فما أصبراهم على النار نعم عندنا ماء إسمية ماء في القرآن يأتي على نوع تكون تارة حرفية وتارة اسمية إسمية تكون تارة حرفية وتارة إسمية ويجب أن تنتبه لهذا ليست كل ماء في القرآن على نحو واحد بل هناك ماء في القرآن حرفية لا يعني محل لها في الإعراب أما هناك ما الاسميه فلها محل في الاعراب تعرض ان تعرض مرفوع خبر بحسب موطنها في الايه فتنتبه لهذا فلا بد ان تفرق بين ما الحرفيه وبين ما الاسميه في كتاب الله عز وجل عندنا ما الاسميه لها دلالات كثيرة في القران فتارة تكون شرطية كما في قوله سبحانه وتعالى وما تفعل من خير يعلمه يعلمه الله فهي شرطية هنا في دلالتها وهي ظاهرة من جهة الدلالة كذلك بالنسبة لماء الموصوله وهي كثيرة أيضا ولها دلالة يعني ظاهرة في كتاب الله سبحانه وتعالى كما قال تعالى فانكحوا ما طاب لكم أي فانكحوا الذي طاب لكم وماء الشرطية وماء الموصولة من الفاظ العمومي في القرآن ماء هو ماء الشرطية من الفاظ العموم في القرآن ما معنى هذا؟ معناها أن ماء الشرطية إذا جاءت في كتاب الله عز وجل فإنها تدل على العموم ماء الموصولة إذا جاءت في كتاب الله عز وجل فإنها تدل أيضا على العموم تدل على العموم فعندما مثلا نقرأ قول الله سبحانه وتعالى أنكحو ما طاب لكم أي أنكحو الذي طاب, طاب لكم أي أنكحو ما طاب لكم عامة أنكحو ما شئت من النساء ما طاب لكم من النساء إن لم يكن هذه النساء لم يكن من من حرم الله عز وجل فهذه الألفاظ تدل على العموم في كتاب الله سبحانه وتعالى كذلك هناك الاستفهامية وهي كثيرة كما في قوله تعالى الحاقه ما الحاقة القارئة ما القارئ هذه كلها من قبيل ما الاستفهامية وهناك أيضا التعجبية التي تدل على شيء من التعجب كما في قوله سبحانه وتعالى فما أصبرهم على النار فما أصبرهم على النار وكذلك في قوله سبحانه وتعالى مما يدل على التعجب في قوله جل وعلا عما يتساءلون ونحو ذلك هذه كلها الحروف تدل على نوع من المعاني وهنا تدل على التعجب نقف بالنسبة للأمثل عند هذا الحد وإلا فالكلام كما ذكرت لكم طويل ولكن نرجع الكلام عن هذه الحروف تفصيلا إلى موطن آخر ونأخذ الآن في مسألة مهمة جدا وهي ما يتعلق ب كيفية الوصول إلى معرفة دلالة هذا الحرف في كتاب الله عز وجل أنا اقرا في القرآن, أقرأ في القرآن. واقرا مثلا قول الله سبحانه وتعالى إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر الآن عندي ربط بين هاتين الآيتين حرف يقال له الفاء إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر هذه الألفاء ما دللتها كيف أقف على دلالة هذا الحرف في هذا الموطن هذا الذي نريد أن نعرف وخذ أمثلة كثيرة جدا على هذا الأمر خذ أمثلة كثيرة جدا في كتاب الله سبحانه وتعالى على هذا الأمر فكيف نصل إلى معنى الحرف إلى مرة علينا في كتاب الله سبحانه وتعالى هذه هي المسألة التي سنتكلم عنها بإذن الله في ما بقي لنا من الكلام عن حروف المعاني لك تقرأ عبد السلام نعم. بقي كيفية الوصول إلى معرفة دلالة حروف المعاني في الآية فبقى أن يفكرنا مرجعا واحدا فقط هو معجم حروف المعاني في القرآن الكريم نعم هذا الكتاب هو الذي اللتي... أشغنا إليه سابقا هذا الكتاب هو الذي أشغنا إليه سابقا وهو ما يسمى بمعجم حروف المعاني في القرآن الكريم معجم حروف المعاني ولكن خاص بالقرآن الكريم معجم حروف المعاني في القرآن الكريم من مؤلفه لذكر اسمه ذكرنا اسمه قبل محمد حسن الشريف أحسن تنبارك الله فيكم محمد حسن الشريف نعم هو في كم مجلد في ثلاث مجلدات في ثلاثة مجلدات هذا الكتاب ذكرنا عنه بعضا من الكلام فيما سبق والآن سنذكر كيف نستفيد منه في هذا الموطن الذي نحتاج إليه نعم. مع الجدول السابق فإذا مر بك حرف من هذه الحروف في القرآن الكريم فاسلك الخطوات التالية أولا انظر الجدول السابق وتأمل المعاني المشهورة للحفظ. ثانيا راجع هذه المعاني راجح هذه المعانية في الكتاب السابق بشكل أوسع ثالثا تأمل في المعنى الذي اختاره المؤلف وافهم سبب اختياره وقد تحتاج مع هذه الخطوات إلى من يدللك لك بعض الصعوبات نعم هذه الخطوات أنا أقترحها لك لكي تصل إلى دلالة هذا الحرف في كتاب الله سبحانه وتعالى بدءا حتى أو لك الأمر إذا وقفت على حرف وأشكل عليك فعندئذ بإمكانك أن ترجع إلى هذا الجدول الذي تراه في بياني حال الآن وقت صلاة العصر حسب توقيت مكة المكرمة وما له من المعاني ستقف على أشهر المعاني بعد ذلك إن أردت زيادة في الاطلاع على دلالة هذا الحرف بإمكانك أن ترجع إلى هذا الكتاب مع جمهروف المعاني فتنظر ماذا ذكر من المعاني وتنظر في اختياره هو تنظر في اختياري هو لدلالة هذا الحرف في هذا الموطن. إذا نظرت إلى دلالة الحرف في هذا الموطن، عند إذن بعد ذلك ستقف على معنى يذكره هو توافقه أو تخالفه الأمر يسير. إذا أردت أن تعرف هل ما قاله صواب أو لا، فقط انظر إلى كلام السلف رحمهم الله وكلام محقق المفسرين في معنى هذه الآية. لأن دلالة حرف المعنى، دلالة حرف المعنى الذي ذكره هذا المؤلف إما أنه يوافق ما ذكروه وإما أن يخالف ما ذكروه. فإن وافق ما ذكروه فما اختاره صواب. وإن خالف ما ذكروه فما ذكره ماذا ليس بصواب. فهمت معي؟ فأنت الآن تريد أن تقف على حرف المعنى. انظر إلى ما ذكر ثم نرجع إلى كلام السلفي رحمهم الله وكلام المحققين من المفسرين بالطريقة السابقة التي شرنا إليها. بعد ذلك تستطيع. أن تختار القول الراجح مثلا بدلالة هذا الحرف وهذا ليس بالكثير كثير من الحروف تثقف على معناها بظهور ولكن قد تحتاج حينا إلى شيء من التحقيق نأخذ مثلا واحدا يبين لك ماذا نريد من حروف المعاني وكيف نصل إلى دلالة الحرف منها لعلك تقرأ أمثلة توضح ما سبق المثال الأول قوله تعالى ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد في مثل هذه المواطن ينبغي لقارئ القرآن أن يسأل نفسه لما جاءت أل مع النفاسات ولم تأتي مع حافظ وبعبارة أخرى لما جاءت مع السحر ولم تأتي مع الحسد نعم ينبغي أن تسأل نفسك يعني سورة الفلك كم قرأناها من مرة كم قرأناها من مرة, مرة عشر مرات مئة ألف آلاف قرأناها كثيرا فلما لا تنتبه إلى كتاب الله عز وجل وأنت تقرأه أنت تقرأ القرآن تقرأ كلام الله سبحانه وتعالى فلما لا تنتبه حين ما تقرأ هذا القرآن سورة الفلق ميز الله عز وجل فيها بين طائفتين من أنواع الشرور نوع من الشر ذكر فيه ونوع من الشر لم يذكر فيه قال. فانتبه لهذا إذا كنت تنتبه لهذا ستبحث عن الجواب لكن المشكلة إذا كنت اصلا لم تنتبه لهذا مطلقا وهذه عبارة عن غفلة عن, غفلة عن ما ذكره الله عز وجل في هذا القرآن نعم سنتكلم الآن عن الفرق بين الآيتين فضل عبد السنة. والجواب أنه لما كانت سحر باختلاف أنواعه وأشكاله وأغرابه شراً كله جاءت هذه المفيدة للاستغراق والشمول حتى تتحقق الاستعادة منه كله أما الحسد فمنه المدموم ومنه الممدوح وهو الغبطة فلم تأتي معه حتى لا تشمل الاستعادة أيضاً ما هو ممدوح منه فإن ذلك لا يستعاد منه بل يتطلب العبد حضوره وحصوله أحسنت يا بارك الله فيك أيها الأحبة فاصل قصير ثم نعود للكلام عن هاتين الآيتين والفرق بينهما بإذن الله بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حياكم الله أيها الأحبة في رابط من رياض الجنة نعود إلى ما كنا نتكلم عنه فيما يتعلق بالمثال الأول وهو الفرق بين الآيتين في قوله سبحانه وتعالى ومن شر النساتات في العقد وقوله سبحانه وتعالى ومن شر حاسد إذا حسد نعم قرأنا عليكم بيان هذا الفرق بين هاتين الآيتين وأنا الآن سأذكر لكم شرح هذا الكلام لعله ان يتضح بشكل أجل وأوضح فالله سبحانه وتعالى قال في الآية الأولى ومن شر نفاثات في العقد وكنا لكم سابقا بأن هنا هي قد جاءت لإفادة معنى الاستغراق فهي جنسية استغراقية أي أن نوعها للجنس ودلالتها وفائدتها في علم البلاغة هي, هي الاستغراق. فأل هنا ومن شر النفاتات في العقد معناها ودلالتها كأنك تقول ومن شر كل نفاتة في العقد بل إن دلالة أل هنا أقوى من دلالة كل بل إن لأن كل تارة كما هو معلوم في أصول الفقه كل تارة تدل على العموم الكامل المستغرق وتارة تدل على العموم الظاهر الأغلبي الذي لا يستغرق. فأل هنا إنما جاءت للدلالة الاستغراقية الكاملة لكل أنواع ما دخلت عليه. فعندنا ومن شر للنفثات في العقد جاءت أل هنا الاستغراقية للدلاله على أن السحرة شر كله من أوله إلى آخره. جاءت الدلالة هنا على أن السحر شر كله من أوله إلى آخره لا خير فيه مطلقا ألبتة لأحد من الناس فشره غالب على خيره في كل موطن وفي كل زمن وفي كل مكان فليس عندنا سحر يكون ثارة فيه خير فيه نفع وسحر فيه ضرر وفيه شر إذا أبدا وهذا الذي يظنه بعض الناس قد جاءت الآية لإبطاله ولدحظه وإزالته من الأذهان تماما فليس هناك سحر يكون لعمل الخير سحر يكون للربط بين الزوجين سحر للتأليف بين القلوب سحر للبحث عن المفقود سحر للدلالة على أمر يكون لك فيه حاجة ونحو ذلك أو في تحصيل خير تبحث عنه ومن هذا الكلام أبدا كل السحر من أوله إلى آخره كله شر في شر وبلاء في بلاء ومعصية في معصية فليس هناك نوع من أنواع السحر فيه خير مطلقه بدليل ماذا؟ بدليل آيات منها هذه الآية فالله عز وجل هنا قال ومن شر النفاسات في العقد أي أمرك أيها المؤمن أن تستعيد بهذه السورة العظيمة الجليلة من كتاب الله سبحانه وتعالى أن تستعيد من شر كل نفاسة في العقد شوف من شر كل نفاسة في العقد من دون استثناء أبدا فكل ساحرة أو ساحر وإنما جاء ال هنا بالذكر المؤنث هنا من أجل الأغلبية فقط لأن أغلب من كان ينفت في السحر في وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا الساحرات فجاء هنا ذكر الساحرات بلفظ المؤنث لبيان حال الأغلب هناك فكل سحر من أوله إلى آخره هو شر في شر من دون استثناء ولذا جاءت هنا لتؤكد هذه الحقيقة وتقرر هذه المسألة وتجليها وتوضحها بكل أنواع العموم المستغرق الذي لا يخرج منه شر لا يخرج منه شيء بل السحر شر كله من أوله إلى أخره إذا هذه هي الآية الأولى من الذي يدل على هذا المعنى ومن الذي يؤكده يؤكده الآية التي تليها مباشرة لأن الله سبحانه وتعالى هنا قال ومن شر النفسات في العقد أي السعب برب الفلق من شر كل نفسات في العقد ثم لما جاء الحسد لم يأتي الأمر على هذا النحو بل قال سبحانه وتعالى ومن شر حاسد, حاسد, حاسد إذا, حسد. إذا حسد أي استعد برب الفلق من شر حاسد إذا حسد لما لم تأتي أل هنا لما لم تأتي الآية على هذه الصيغة ومن شر الحاسد إذا حسد لما المغايره بينهما المغاير لا شك أنها مقصودة فانت تقرأ كتاب الله لا تقرأ مجلة من المجلات أنت تقرأ كلام العليم الخبير سبحانه وتعالى فغاير بينهما ليبين لك أن هناك فرق بين السعر الذي هو شر كله من أوله إلى آخره وبين الحسد الذي يستثنى منه شيء يسير فمنه ما هو خير ومنه ما هو محمود ومنه ما هو مطلوب من المرء المسلم فلأجل هذا المطلوب هذا المرغوب من الحسد نمثل كرأل ليبين لك أيضا في مفهوم المخالفة أن السحر ليس فيه خير مطلق، لأن الحسد لما كان فيه شيء من الخير لم تأتي ألمعه لأن لو جاءت هنا لاستغرقت لا كل أنواع الحسد بينما الحسد كما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا نفل. إلا في فنفى الحسد ونهى عنه لكنه استثنى نفل. استثنى نوعين من أنواع الحسد استثنى نوعين من أنواع الحسد. إذا الحسد كله شر، ولكنه يستثنى منه شيء شيء يسير. يستثنى منه شيء يسير. فلإشارة إلى هذا المستثنى اليسير لم تأتي أل هنا لأنها لو جاءت لشملت كل أنواع الحسد من دون استثناء. ولكن لكي يتحقق المر من العموم المقصود في قوله سبحانه وتعالى ومن شرد كل نفاسة في العقد. جاءت المغائرة بينهما فالعموم في مسألة الحسد ليس مقصودا وإن كانت تنكير قد يفيد شيئا من العموم ولكن هذا التنكير لا يدل على العموم الذي دلت عليه أل إلى التفريق الذي جاء في هذه السورة وهو ظاهر بين من كل وجه خصوصا إذا جمعت بين الآيتين فهنا يتبين لك أن ربك سبحانه وتعالى أراد أن يخبرك أنك يجب عليك أن تستعيد من شر السحر كله أوله وآخره ولا تظن أن هناك شيء من السحر فيه خير أما بالنسبة للحسد فاستعذ منه وهذا الأصل فيه أنه شر ولكن لا تستعذ منه استعادة كاملة مستغرقة لكل أنواع لأن منه ما هو خير وهو قليل ويسير كما سبق في حديث النبي صلى الله عليه وسلم واضح الكلام واضح واضح الجميع اقرأ المثال الثاني المثال الثاني قوله تعالى ولأصلبنكم في جذوع النخل لما قال تعالى فيه ولم يقل على مع أن الظاهرة إرادة التصليب والتعليق تجد في كثير من كتب التفسير أن فيه هنا بمعنى على وهذا وإن كان مشهودا وإن كان مشهورا في كتب التفسير، لكنه تفسير لجزء من المعنى، لذا فهو ليس بجيد إذا أريد إضافة. الآن هنا. الآن أنا أريد أن تنتبه لقضية، وهي أن هذا التفسير تفسير في بمعنى، ولا أصلب في جذوع النخل تفسير في بمعنى على هنا هذا تفسير، لكنه تفسير إيش لجزء من المعنى، فلا تظن أن نقول عن هذا التفسير أنه خطأ. لا. وإنما أقول لك إن هذا تفسير إيش؟ جزء. لجزء من, من المعنى لأن لو قلت لك أن خطأ ستذهب إلى كتب التفسير فتجد أن أنplatz رحمه الله فارسفر فيه هنا بمعنى على وهذا ليس خطأ. ليس خطأ ولكن الكلام أن هذا التفسير هو تفسير بجزء من المعنى وليس تفسير لكامل المعنى وليس تفسير لكامل المعنى فكامل المعنى سيأتيك أما تفسير فيه هنا بمعنى على فهو تفسير لجزء من المعنى واصل بارك الله فيك لذا فهو ليس بجيد إذا أريد إضاح المعنى الكامل للآية لأن الله تعالى لو أراده لقال على ولم يقل فيه وإن المراد مراد أن فرعون من شدة غيظه عليهم هددهم بأنه سيصلبنهم تصليبا شديدا حتى كأنهم من شدة التصليب ستحفر أجسادهم في وسط الجذوع كما لو أدخلت مسمارا في جدار فحرف فيه دل على العلو مع الضرفية وهذا المعنى لا يؤديه حرف على كما هو ظاهر. نعم هذا هو المراد. فعندما تقرأ قول الله سبحانه وتعالى: ولا أصلبناكم في جذوع النخ. من المتكلم الآن؟ فرعون. على لسان من؟ على لسان فرعون. فرعون. على لسان فرعون. فرعون عليه لعنة الله يخاطب من؟ يخاطب السحرة الذين آمنوا بموسى عليه السلام فيهددهم ويتوعدهم فيقول لهم ولا أصلب في جذوع النخل ولا أصلب في جذوع النخل الآن تهديد وانظر ولا أصلب أنكم هذه هذه الام الواقع في ايش لام القسم لام القسم ما طع في جواب القسم تقدير الكلام ماذا والله لا أصلبنكم. والله لا أصلب أنكم تقدير الكلام والله لا أصلب أنكم وأيضا جاءت نون التوكيد مع لا لأصلبنكم في جذوع النخل فكل كلام تأكيد في تأكيد فهو قد انتلأ حنقا وغيرا من هؤلاء السحرة الذي كان من قبل يستعين بهم إذا هم قد آمنوا بموسى وأصبحوا عليه لا له وأصبحوا عليه لا له فانقلب عليه الأمر رأسا على عقب فهددهم تهديدا شديدا والله لا بنكم في جذوع النخل في جذوع النخل جاءت هنا للدلالة على معنى للظرفية مناسب هنا معنى الاستعلاء باقي لم يذهب وهذا الذي قلت لك لأن حروف المعاني التي لها معنى أصلي لا تذهب المعنى الأصلي بل المعنى الأصلي يبقى ولكن هناك معنى زائد جاء ليضاف إلى المعنى إلى المعنى الأصلي معنى في هنا معناها إيش الظرفية ودل السياق على أن المراد أنهم سيعلقون على تدوء النخل فإذا اجتمع عندنا هنا اجتمع عندنا هنا حرفان اجتمع عندنا حرفان حرف ظاهر وهو في وحرف ليس بظاهر حرف مخفي وهو ايش على, على. على فهو يهددهم بانه سيصلبهم على جذوع النخل وهذا التصليب لن يكون تصليبا عاديا معتادا بانه يعلقهم تعليقا على جذوع النخل لا وانما من التصليب ستحفر اجسادهم في هذه الجذوع التي صلبها عليهم تصليبا شديد قويا فليس تثبيت بالمسمار ولا اثنين ولا ثلاثه ولا غير ذلك إنما هو تصليب شديد وتعليق قوي جدا حتى أنه من شده هذا التصليب مما في قلبه من الغيظ والحنق عليهم اراد أن يحفر لاجسادهم في هذه الجذوع ولذا جاء جاء حرف هنا ولا في جذوع النخل فكانه جعل هذه الجذوع ورد لهؤلاء السحرة لاجساد هؤلاء السحرة الذين امنوا بموسى عليه السلام عليه السلام وعلى من امن معه فاذا اراد من هذه من هذا التصوير أن يكون قويا مبالغا فيه جدا فجاءت هذه الايه بهذا الحرف للدلاله على هذا المعنى الظاهر لو قلنا لكم أن حرف على حل محل في هنا هل تدل على هذا المعنى؟ ما دلالات حرف على هنا؟ استعلاء. استعلاء مجرد يعني لو فرض أن الآية كانت على هذا النحو ولا أصلب أنكم على جذوع النخل، لكان الأمر إيش؟ مجرد أنه سيصلبهم ويعلقهم على جذوع النخل. ولكن لما جاءت فيه دلالة على معنى آخر أن هذا التصليل شديد جداً. يناسب ما في قلبه من الحنق والغيط على هؤلاء المؤمنين وأنه سيجعل هذه الجذوع ضرف لهم وسيدخلهم فيها واضح الكلام؟ طيب تفضل السلام أقرأ المثال الثالث قوله تعالى سأستغفر لك ربي, ربي إنه كان بي حفية السين الأولى أتت هنا للدلالة على المستقبل القريب أي أن إبراهيم عليه السلام وعد أباه أنه سيستغفر له في الزمن القريب ولو قال سوف أستغفر لك ربي لذل على زمن أبعد وهو خلاف مراد إبراهيم عليه السلام الذي بلغ من إحسانه بأبيه وحرصه على هدايته ما بلغ وحرصه على هدايته ما بلغ من شدة ما لقيه منه من وعيد وطرد وتهديد وغير ذلك فهذه السين إشارة إلى نوع من الكمالات الخلوقية التي اختص الله بها هذا النبي الكريم ومن وفق من عباده الصالحين. ومن وفق, ومن وفق من عباده الصالحين أحسنت بارك الله فالآن انظر إلى كلمة سأستغفر لك ربي من إبراهيم الخليل عليه السلام إلى, الى أبيه سنتقرأون في كتاب الله عز وجل ما نال إبراهيم الخليل عليه السلام من أبيه ناله شيء كبير جدا وهدده بالطرد وهدده بأنه سيرميه وأنه وأنه وأنه وهدده تهجدات كثيرة فهذا النبي الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم كيف قابل أباه؟ قابله بكثير من ماذا؟ بكثير من من الرحمة، كثير من الشفقة، كثير من المحبة لهدايته، والحرص البالغ على إخراجه مما هو فيه، وهذا خلق نبوي اختص به بعض الأنبياء وليس أيضا كل الأنبياء بل كان كانت صفيها الكاملة. والكمال في هذا الخلق لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم حينما قال للملكين لا لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله عز وجل أن يخرج ممن من أصلابهم إبراهيم الخليل كان أيضا كذلك في رحمته وشفقته وعطفه على الناس لم يكن شديدا قويا وإنما كانت الشدة والقوة من صفتي من من أنبياء الله عليهم جميعا الصلاة والتسليم من موسى ومن ونوح موسى ونوه السلام أما بالنسبة لمحمد صلى الله عليه وسلم وكذلك إبراهيم الخليل عليه السلام كانت من صفتهم الرحمة والشفقة والليل الزائد والتحمل الكبير جدا ولذا كانت هذه من صفات الكمال التي اختص بها ربنا سبحانه وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ونبيه الخليل عليه أفضل الصلاة والسلام إذا هذا الأمر هو عبارة عن كمالات خلقية لدلالتي على هذه على هذا الكمال الخلقي منه عليه الصلاة والسلام جاء حرف السين عندما قال سبحانه وتعالى عن حاله وهو يتكلم مع عبد سأستغفرو لك ربي ما لنا إيش سأستغفرش قريب لأن السين للتنفس وللإعطاء شيء من الأمد القريب أما بنسبة لسوف فإنها تدل على التنفيذ المدى يعني التنفيذ البعيد فلم يقول سوف أستغفر سيكون هناك مدة لكن سأستغفر بمعنى أني سأستغفر الآن لك وهذا من كمال خلقه ويعني ما جعل الله في قلبه من الرحمة والشفقة على من على الناس جميعا حتى على من ابتعد عن نور الله وكفر بعبادة الله سبحانه وتعالى اقرأ للمثال الثاني. الله. لا لعند إقرأ الله. وقريب منهم قاله عطاء وقريب ما قاله عطاء الخراساني في المقارنة التي عقدها بين تغفر يوسف ويعقوب عليهم السلام قال طلب الحوائج من الشباب أسهل منه من الشيوخ تأمل هذه العبارة وانظر إلى موطن الاستدلال من القرآن طلب الحوائج من الشباب أسهل منه من, من الشيوخ تطلبها من شاب غير أنك تطلبها من شيخ. كبير في السن أين الدلالة من كتاب الله عز وجل على هذا المعنى انظر إلى استدلال هذا الإمام رحمه الله نعم. ألم قول يوسف عليه السلام لا تفريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وقال يعقوب عليه السلام فأستغفر لكم ربي نعم فبالنسبة ليوسف شباب فوعد إخوته بماذا قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم يعني مباشرة فلم يأتي بأي حرف من حروف لا الصين ولا سوف لم يأتي شيء بل قال يغفر الله لكم كأنه جزم لأنه حقه فكأنه أعطاهم إياه فرجع من الله سبحانه وتعالى أن يعفو عن إخوته فيما فعلوه به وبأخيه فقال يغفر الله لكم بالنسبة للأب يعقوب عليه السلام ماذا قال سوف استغفر, استغفر, أستغفر لكم ربي سوف أستغفر لكم ربي فاستدل بهذا عطاء الخلساني رحمه الله على أن طلب الحوائج من الشباب من يوسف ومن كان فيها أسهل منهم من الشيوخ لما حصل في نفس يعقوب عليه السلام على هؤلاء الأبناء الذين فعلوا به ما فعل فقال سوف أستغفرو لكم أربى وهذا موطن قد يوافق عليه عطا وقد يخالف يعني مثلا مسألة مسألة الاستنباط ويعني تدرج في ال الأخذ من كتاب الله عز وجل إن وافقت أو خالفت الأمر في ذلك يسير. طيب من الممكن أيضا كذلك أن نأخذ في بعض الأمثلة النتائج في كتاب الله عز وجل في هذا الباب وقد ذكر الله سبحانه وتعالى لنا في هذا الأشياء الأمثلة ليست ب القليلة مطلقا أمثلة ليست بالقليلة مطلقا لكن سنثرك الكلام عن بقية الأمثلة فيما يتعلق بحروف المعاني إلى ما نستقبل وقبل ذلك أريد منكم أن تتأملوا معي أنتم أن تتأملوا معي بعض حروف المعاني في كتاب الله عز وجل يعني دعني أنا وإياكم نأخذ في قوله سبحانه وتعالى في سورة الكوثر في سورة قصيرة في قوله سبحانه إن أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر هذه الألفاء من الممكن أن تكون ماذا منها؟ من الممكن أن تكون ماذا؟ هل ممكن أن تكون عاطفة؟ نأخذ مثالاً على ذلك. هل ممكن أن تكون عاطفة؟ لا. ها؟ لا يمكن أن تكون عاطفة. لم أعمل لها على أنها عاطفة. طيب. هل تك ممكن تكون سببية؟ ها؟ إنا أعطيناك الكوثر فبسبب ما أعطيناك صلي لربك وانحر. هل ممكن أن تكون سببية؟ ممكن. ممكن ممكن تكون أيضا هل ممكن أن تكون شرطية في جواب الشرط لا ما في شرط هنا أليس كذلك هل ممكن أن تكون فصيحة أي تصح عن شيء محدو إن أعطيناك الكوثر فبما أعطيناك صل لربك وانحث ممكن لكن أقربها إلى الذهني ما هو استئناف كامل إن أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحث كأنه فيه انقطاع بين, بين اول بين الآية الأولى وبين الآية الثانية لا أقربها ما هو أن تكون سببية لأن المقراد هنا إن ما أعطيناك الكوثر فبسبب ما أعطيناك وأنعمنا عليك قلي ربك وانحر فبسبب هذا بسبب ما أولينا يكلمين من النعم عندئذ صلي لله عز وجل وانحر له سبحانه وتعالى أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العنى أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا وأن يجعلنا من اهل القرآن الذين هم اهله خاصته وثم وصل...